باب صفة الصلاة عن نبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبر الوضوة ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر ماك من القرآن ثم ارك حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تتذيل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم رفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها رجع السلاة والأفضل البخاري والابن ماجه في إسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاة عند أحمد وابن حبان وفي لفو لأحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام وللنساء وأبي داود من حديث رفاة بن رافع إنها لن تتم صلاة وحدكم حتى, حتى يصفر الغوى كما أمر الله تعالى ثم يكبر الله ويحمده ويبني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وألل ولي أبي داود ثم قرأ بيوم القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمتن يديه من ركبتيه ثم أصر ظهرا فإذا ركع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكان فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبلا بأطراف أصابع رجليه لقبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه لسران جلس على رجله من يسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته يخرجه البقاري وعن علي ارنى أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهة وجه للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله أنت أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل ونبيه ريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته قال أقول ولا أقول واللهم ما بعد بيني وبين خطايايا كما باعت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني مرسولا وهو موقوف ونحوه نبي سعيد رضي الله عنه مرتوان عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هم زي جوانط في ما نفته وان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشصرسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجل يسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن نقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله إلا وعن ابن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذب منكبه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه وفي حديث أبي ثميد عند أبي داود يرقع يديه حتى يحاذي به ما منك به ثم يكبر ولمسلمين عن مالك بن الحويره رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي به معفروا عذني وعن وائل بن الحجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره يخرج ابن خزيمة وعن باتة ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرى بيوم القرآن متبق عليه وفي رواية أخرى لأحمد وبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فَإِنَّهُ لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعبا بكر وعمر وأبا بكر وعمر كانوا يفتتيحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول غراعة ولا في آخرها وفي رواية اليحمد والنسائي وابن خزيمة لا يظهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا نسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلى وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صلت وراء به هريرة رضي الله عنه فقرى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرى بهم القرآن فتعذا بلعوا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا أشبهك هم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم طواب النسائي وابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها قواه الدار قطني وصوب وقفه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من القران للقرآن رفع صوته وقال آمين طواه الدار قطني وحسنه وحاكم وصححة واليبي داود والترمذي من حديث ويل بن حجر النحو وان ابدي الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وَلَا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وعبو داود والنساء وصحاب محبان وزار قطني والحاكم وعن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب مهتفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركاتين الأوليين من الظهر قدر ألف لامين تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر النصف من زارف وفي الأوليين من العصر على قجر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي الإشاء بوسطه وذكر صلوات بطيئه وقال ابو هريره رضي الله عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اخرج النسائي باسناد صحيح وعن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المورد بالطور متبق عليه وعن أبيه ريرك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لامين تنزيل السجدة وعلى تالى الإنسان الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليتم عن نبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا هو قفى عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعود منها خرجه الخمسة وحسنه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أنا قرآن راكعا أو ساجدا فأما الرقوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن استجاب لكم رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي متبق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان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 ثم يكبر حين يرفع رأشه ثم يكبر حين يشجد ثم يكبر حين يرفع ثم يقال ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الدنتين بعد البلوس متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رسوه من ركوع قلم قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعن أهل الثناء والمجد يا حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبات عظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف قدمين وتفقنا عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا صلى بين يدي حتى يبدو وبيع أضوح قيم عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك ورفع مرتقيك رواه مسلم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بنا صابعا وعن ويل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بنا صابعه وإذا سجد ضمن صابع رواه حاكم وعن رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربيا رواه النسائي وصحح ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله ونوما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلى النسائي واللغض لأبي داود وصحاها الحاكم وعن مالك بن الحوير رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وثر من صلاته لم ينهم حتى يستوي قائدان رواه البخاري وعن نس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بد الرفوع يجوب على أحيان من أحياء العرب ثم ترك متفق عليه وليحمد والدار قطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبت فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صحح ابن خزيمة وان صادني بار كنلاش تاينا رضي الله عنه وقال قلت يا ابي ابتي ان قد صليت خلف رسول الله انك قد الله صلى الله عليه وسلم وابي بدرن وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقحصون في الفجر قال اي بني رواه الخمسه الا بعد وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني, يا رسول, الله علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوة الوترة اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في توليت وبارك لي في من عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وعليك تبارك ربنا وتعاليك روار الخمسة وزاد الطبراني والبيقي ولا يعز من عديت زاد النساي من وجهنا آخر في آخره وصلى الله على النبي وللبيقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيذ وليضع يديه قبل ركبتي أخرج الثلاثة وهو أقوى من حديث وعين حجر رضي الله عن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث بن عمر صحح ابن قزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسر على رتبته اليسر واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم وكير وعيت له وقبض أصابعه كلها وأشار باللتيت للإبهام وعن أبد الله بن سعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللغض للبخارين وللنسعي كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد وليحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يؤلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمنا, يؤلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتنجيد ربه والثناء عليه ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصحاه الترمذي وابن حبان والحاكمين وأن أبي مسعود العنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد بن حزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إذني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيخ الزجان متبق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغى أحدكم من التشهد الأخيرا قال حبيب بن الصديق رضي الله عنه انه عنه قال الرسول الله انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو أبو داود بإسناد صحيح وعن المغيرة بن شوبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة محتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا اللهم لا مانع لما عقيتا ولا مواطي لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من كالجد متبق عليه وأن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود به الندبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخلي وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواهم البقارين وأن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصر من صلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام سبارك فياد الجلال والإكرام ضواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسون وتسود وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء صدير قفرت حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وعم بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته فواهو أحمد وعبو داود والنسائي بسند قوي وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصحى ابن حبان وزاد فيه الطبرانين وقل هو الله أحد وأم مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي رواه البخاري وعن امرأة بن عصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطيف قائدا فإن لم تستطيف على جنب رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمريض صلى على وسادة فرما بها وقال صل على الأرض من استطاك وإلا فأومئ إيمان وجعل سجودك أفضر من روكويت رواه البيعقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وفه